احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ النُّورِ وَاللَّهُ مُتِمُّ النُّورِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ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 كَمَا قَالَ عيسى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي اسرا الى وكفر الطائفه فايذنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين